بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن يذكر لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى أو بمعنى آخر ما هو الضيق عندك؟ هو خلاف السعى أحسنت وهذه الكلمة كلمة ضيقا تدل على معنى لأنها جاءت بالتشديد ضيقا تشديد الياء نعم فيها التأكيد على الضيق أنه يتكرر مرة بعد مرة أحسنت فما معنى قول الله عز وجل حرج صدره ضيقا حرجا عندك شديد الضيق أشد ما يكون في الضيق وقد شبه بالحرجة فما هي الحرجة الأشجار الكثيرة الملتف بعضها ببعض بحيث لا يبقى هناك منفذ للحيوانات بالدخول في تلك الأشجار أو بين تلك الأشجار طيب قول الله سبحانه وتعالى كأنما كأن تفيد التشبيه وهنا يظهر لك المثل في هذا لأن الله عز وجل شبه قلب الكافر بمن يصعد في السماء قوله عز وجل يصعد هذه قراءة الأكثرين وقرأ شعبه يصعد وقرأ ابن كثير يصعد وكلها ترجع إلى شيء واحد وهو الصعود والصعود هو الذهاب في المكان العالي الارتقاء والذهاب في المكان العالي يصعد يصعد يصعد والجميع يدل على معنى أن القلب قلب الكافر صار يصعد يصعد إلى السماء نبوا عن الإسلام وعن الدين والإيمان لا يرتضيه ولا يقبله بل يضيق صدره منه فيبحث له عن منفذ فلا يجد في الأرض منفذا سوى السماء وهل هناك فرق بين يصعد ويصعد الجواب نعم وإن كان كلا اللفظين يدلان على التكلف في الصعود إلا أن كلمة يصعد فيها مزيد تكلف وحصول مشقة شديدة كأنه يتكلف أن يصعد إلى السماء ثم يسقط ثم يعود مرة أخرى فهو يكرر فعله بين صعود وانخفاض إلى السماء رجاء يجد منفذا يتخلص فيه من الإسلام ومن الإيمان فلا يجد فإذن ذكر الله عز وجل قوله يصعد التي فيها معنى المشقة وبذل الجهد والتكلف في الصعود وتكرار ذلك منه مرة بعد مرة قوله سبحانه وتعالى كذلك أو قبل ذلك إلى السماء السماء المقصود بالسماء إذا أطلقت سماء الدنيا لكن لفظة السماء في لغة العرب تعني ما على الشخص فكل ما على وارتفع عن الإنسان سمي سماء حتى سقف البيت يسمى سماء كما ذكر الله عز وجل قوله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء قال بعض أهل التفسير إلى سقف بيته كل ما علاك فقد سماك هذه قاعدة مضطردة عند أهل اللغة كل ما علاك فقد سماك والمقصود منها هنا أن يتكلف الصعود إلى السماء إلى العلو، إلى المكان المرتفع الذي يشق على النفس الصعود إليه قوله سبحانه وتعالى كذلك كذلك هذه مرت معنا كثيرا ومعنى ذلك مثل ذلك أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر ضيقا حرجا يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وما هو الرجس في قول الله عز وجل يجعل الله الرجس الرجس معناه في لغة العرب هو الشيء القذر ويقال أنت هذا يسمى رجسا وهو المشهور عندهم المشهور في لغة العرب أن الرجس هو الشيء القذر أو النت وأطلقت هذه الكلمة على كل ما استقدر من العمل فكل ما استقدر من العمل يسمى رجسا كل عمل قذر يسمى رجسا ولماذا سمي العمل القذر رجسا سمي رجسا مبالغة في ذمه مبالغة في ذم أنه مذموم ذم شديدا وقد أورد المفسرون من الصحابة وغيرهم معنى الرجس في هذا الموضع فقال بعضهم المقصود به ما لا خير فيه فكل ما لا خير فيه فهو رجس وهذا قول مجاهد رحمه الله وقال آخرون الرجس معناه العذاب فما كان من عذاب فهو يسمى رجسا إذا كان من عند الله عز وجل أرسل عذابا سمي رجسا ذلك العذاب ولماذا سمي العذاب رجسا لأنه لأن الرجس الذي هو الشيء القذر من العمل كان سببا في نزول العذاب على أصحابه، وهذا هو قول عطاء وابن زيد، قول عطاء وابن زيد وأبي عبيدة. وقال آخرون الرجس ها هنا هو الشيطان. بمعنى أن الله عز وجل يسلط الشياطين على الكافرين يسلط الشياطين على الكافرين وهذه هي المعاني المشهورة وقد ذكر غيرها كما ذكر عن الزجاج أنه قال معناه اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة ويقال إن هذه الأقوال كلها متقاربة فهي تصدق على شيء واحد وتدل عليه وهو ما كان مستقدرا من الأعمال ففسر أحيانا بمن يكون سببا في ذلك العمل القدر كالشيطان فهو السبب في دفع الإنسان إلى أكثر الأعمال وأرجسها وأخسها وقد يكون وجود ذلك العمل المستقدر سببا في نزول العذاب فالله عز وجل يجعل العذاب ويسلط الشياطين ويجعل ما لا خير فيه على الذين لا يؤمنون أما الخير فلا يكون إلا لأهل الإيمان فإن الخير النازل من عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعة الرحمن لا ينال الخير النازل من عند الله بمعصيته وإنما ينال بطاعته سبحانه وتعالى وبالإيمان الصادق به هذا هو معنى الرجس في هذا الموضع يصدق على هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم من الصحابة وغيرهم والرجس في القرآن الكريم أتى على موضعين أو ورد على موضعين الموضع الأول يكون فيه الرجس حسيا والموضع الثاني يكون فيه الرجس معنويا فالرجس ينقسم إلى قسمين رجس حسي كما ذكر الله عز وجل في شأن لحم الخنزير وصفه بأنه رجس قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس ويكون الرجس معنويا مثل العمل المستقدر من النفاق فالنفاق رجس والشرك بالله عز وجل رجس وتاملوا في ذلك قول الله عز وجل واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وقال الله عز وجل عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس اعرضوا عنهم انهم رجس هذا الرجز معنوي هذا الرجز معنوي قوله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون على الذين لا يؤمنون من هم الذين لا يؤمنون هؤلاء هم الكفار هم المشركون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا برسوله عليه الصلاة والسلام إيمانا صادقا وما هو الإيمان؟ الإيمان يعرفه أهل العلم بتعريف لغوي وتعريف شرعي أما التعريف اللغوي فمعناه الإقرار القلبي معناه الإقرار القلبي والتعبير بالإقرار أولى من التعبير بالتصديق كما عليه كثير التعبير بالإقرار القلبي هذا أولى وهو الذي ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده ويكون هذا الإقرار الإقرار باعتقاد القلب أي تصديقه بالأخبار ويكون أيضا بالانقياد والإذعان للأحكام إذن يكون الإقرار بأن يعتقد القلب ويصدق بكل خبر جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أن يعمل القلب هذا عمل القلب كيف يعمل القلب وذلك بإذعانه وانقياده لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام هذا تعريفه اللغوي وتعريفه الشرعي يقول أهل العلم هو الإقرار التام ظاهرا وباطنا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الإيمان الإيمان هو الإقرار التام ظاهرا وباطنا انتبه الظاهر والباطن يتوافق الظاهر مع الباطن ظاهرا وباطنا يكر اقرارا تاما ظاهرا وباطنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعمل بذلك ظاهرا وباطنا بمعنى جميع الطاعات الظاهرة والباطنة قم بها تكن مؤمنا قم بجميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة تكن مؤمنا وإذا ورد النفي للإيمان لا يؤمن لا يؤمنون في نصوص القرآن والسنة فهو إما أن يكون نفيا لأصل الإيمان كما في هذا الموضع يعني ينفي أصل الإيمان ليس عندهم شيء يصح به الإسلام هذا هو أصل الإيمان لأن الإيمان له مراتب الإيمان له مراتب ثلاثة له مراتب ثلاثة المرتبة الأولى مرتبة أصل الإيمان وهذه المرتبة غير قابلة للنقصان وهي ما يصح به الإسلام هذا أصل الإيمان الذي يصح به إسلامك هو أصل الإيمان ويسمى بمطلق الإيمان أيضا المرتبة الثانية الإيمان الواجب الإيمان الواجب وهذا في حالة ذلك الشخص الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات عنده إيمان واجب المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب مرتبة الإيمان المستحب وهي مرتبة الإحسان مرتبة الإيمان المستحب وهي مرتبة الإحسان ما صفة صاحب هذه المرتبة؟ صفته أنه لديه أصل الإيمان لديه كل شيء يصح به الإسلام وهو محافظ على الواجبات مجتنب للمحرمات ويزيد على ذلك أنه يفعل المستحبات ويجتنب المكروهات. إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى درجة الإيمان المستحب الكامل فإذا إذا وجدت في القرآن أو السنة لا يؤمن لا يؤمنون فإما أن يكون نفي الإيمان نفي لأصله نفيا لأصله بحيث ليس معه ذرة من إيمان ولا أصل في الإيمان كما في هذه الآية كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ليس عندهم ذره من إيمان وقد يأتي النفي لا يؤمن نفي لكمال الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني ليس معناه لا يؤمن لا يوجد عنده أي إيمان أو ذره من إيمان لا ولكن لا يصل إلى درجة الكمال في الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان إنه على ذلك قادر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا